وعلى منهجه ونحن في هذه الحلقة نستكمل ما كتبه صاحب التتمة في تفسير سورة المعارج قال أثابه الله قوله تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين قوله مهطعين أي مسرعين نافرين وعزين جمع عزه. وهم الجماعة أي ما بال أولئك الكفار المنصرفين عنك متفرقين وعليه قول الكميت ونحن وجندل باغ تركنا كتائب جندل شتى عزينا وكذلك هنا فهم متفرقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جماعات من كل جهة عن اليمين وعن الشمال تفرقت بهم الأهواء وأخذتهم الحيرة كما قال الله تعالى عنهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفره فرت من قسورة ونقل ابن كثير عن الإمام أحمد رحمه الله في أهل الأهواء قوله فهم مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب متفقون على مخالفة الكتاب قوله تعالى انا خلقناهم مما يعلمون أجمل ما يعلمون في قوله في هذه الآية وقد بينه تعالى في عدة مراحل من تراب أولا ثم من نطفة وقد تقدم للشيخ رحمه الله بيان ذلك في أكثر من موضع وأصرح نص في ذلك قول الله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين وقوله جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب أي ماء الرجل وماء المرأة يختلطان معا كما في قوله جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أم وقوله تعالى كلا إنا خلقناهم مما يعلمون ليس هو لمجرد الإخبار لأنهم يعلمون والعالم ليس في حاجة إلى اخبار ولكن يراد بذلك لازم الخبر وهو افهامهم بأن من خلقهم من هذا الذي يعلمون قادر ولا شك على إعادتهم وبعثهم ومجازاتهم كما ذكر ذلك في سورة الدهر بقوله انا خلقنا الإنسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ثم قال انا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ثم بين المصير بقوله انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا قوله تعالى فلا اقسم برب المشارق والمغارب قوله جل وعلا فلا اقسم ظاهره النفي والحال أنه أقسم بدليل جواب القسم بعده وهو قوله إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منه وللعلماء في مجيء لا هذه كلام كثير وقد فصله الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في دفع إهام الاضطراب في سورة البلد وقوله رب المشارق والمغارب هو الله جل وعلا رب كل شيء ومليكه وقد نص على نظير ذلك في سورة الرحمن بقوله سبحانه رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان وقد جمعت المشارق هنا وثنيت في الرحمن وأفردت في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فالجمع على مشارق الشمس في السنة لكل يوم مشرق كما قال ابن عباس والتذنية لمشرق الشمس والقمر والإفراد على الجهة وسيأتي في دفع إيهام الاضطراب أيضا إن شاء الله تعالى قوله تعالى يوم يخرجون من الاجداث سراعا بين هنا حالة الخروج من الاجداث وهي القبور وهي أنهم يخرجون سراعا وبين في موضع آخر أنهم يخرجون مبعثرين هنا وهناك في قوله تعالى افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وفي قوله جل وعلا خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة فيه حالة ثانية وقد جمع الحالات في سورة اقتربت الساعة في قوله تعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر نسأل الله تعالى السلامه والعافيه. وفي ختام هذه السورة الكريمة بهذا الوصف والوعيد الشديد تأييد للقول بأن سؤالهم الوارد في أولها بعذاب واقع إنما هو استخفاف واستبعاد فبين لهم الله تعالى بعد عرض السورة نهاية ما يستقبلون به ليأخذوا حذرهم ويرجعوا إلى ربهم فارتبط بذلك آخر السورة بأولها أيها المستمعون الكرام بهذا ينتهي ما وضعه المؤلف في تفسير سورة المعارج وستكون لقاءاتنا القادمة إن شاء الله في تفسير سورة نوح فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته